بسم الله والحمد شرح ابن عاشر المسمى الحبل المتين على نظم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين في فقه ا ل م ا ل ك ي ة بصوت القارئ الشيخ ج م ع ة عبد السيد سرار و ا ل آ ن مع ش ر ي ط ا ل أ و ل من هذه السلسله ل الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم الحمد لله ا ل أ ح د الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد و ا ل ص ل ا ة والسلام على مولانا محمد الهادي إ ل ى الصراط المستقيم وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه ذوي القدر الفخيم أ م ا بعد فيقول العبد الفقير إ ل ى الله محمد بن عبد الله المالكي ا ل م و ق ت ب ا ل ح ض ر ة ا ل م ر ا ك ش ي ة هذا تقرير لطيف وجيز شريف على نظم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين وضعته تبصره للعامه و ا ل أ ط ف ا ل و ت ذ ك ر ة ل ل خ ا ص ة من النساء والرجال أ ب ر ز ت ه في ع ب ا ر ة س ه ل ة و ا ض ح ة المعنى والفهم والعظه وسميته الحبل المتين على نظم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين جعله الله خالصا لوجهه الكريم ونفعنا به النفع العميم ب ج ا ه من له الخلق العظيم مولانا محمد عليه وعلى آ ل ه أ ف ض ل ا ل ص ل ا ة و أ ز ك ى التسليم ف أ ق و ل ومن الله أ ط ل ب الرضا والقبول قال الناظم ي ك و ن عبد الواحد بن عاشر مبتادئا باسم الاله القادر الحمد لله الذي علمنا من العلوم ما به كلا ثناء صلى وسلم على محمد و آ ل ه وصحبه والمقتد ي عرف بنفسه و ب د أ نظمه ب بسم الله الرحمن الرحيم وحمد الله تعالى المستحق لجميع المحامد وصلى على نبيه مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم إ ذ هو ا ل و ا س ط ة العظمى في كل شيء وصل إ ل ي ن ا من خير أ و سيصل ثم قال وبعد ف ل ع و ن من الله المجيد في نظم أ ب ي ا ت للمي تفيد في عقد ا ل ش ع ر ي وفقه مالك وفي ط ر ي ق ة الجنيد السالك أ خ ب ر أ ن نظمه هذا جمع مهمات العلوم ا ل ث ل ا ث ة وهي العقائد والفقه والتصوف ا ل م ت ع ل ق ة ب أ ق س ا م الدين ا ل ث ل ا ث ة وهي ا ل إ ي م ا ن و ا ل إ س ل ا م و ا ل إ ح س ا ن ثم قال م ق د م ة لكتاب الاعتقاد م ع ي ن ة لقاريها على المراد وحكمنا العقل ق ض ي ة بلا وقف على ع ا د ت ن او وضع جلى أ ق س ا م مقتضاه بالحصر تماز وهي الوجوب ا ل ا س ت ح ا ل ة الجواز فواجب لا يقبل النفي بحال وما أ ب ى الثبوت عقلا ل م ح ا ل وجائزا مقابل الامرين للضارر والناظر كل ا ق س م الحكم هو إ ث ب ا ت أ م ر ل أ م ر او نفي أ م ر عن أ م ر وهو على ث ل ا ث ة أ ق س ا م إ م ا أ ن يكون عقليا بمعنى أ ن يدرك بالعقل فقط أ و عاديا بمعنى أ ن يدرك ب ا ل ع ب ا د ة و ا ل ت ج ر ب ة والتكرار أ و شرعيا بمعنى أ ن ه يدرك من ج ه ة الشارع صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم و ل ه أ ق س ا م ث ل ا ث ة وهي الواجب والمستحيل والجائز فالواجب هو الذي لا يقبل النفي بحال أ ي لا يتصور في العقل عدمه والمستحيل هو الذي لا يقبل الثبوت بحال أ ي أ ن ه لا يتصور في العقل ثبوته والجائز هو الذي يقبل الانتفاء والثبوت أ ي الذي يصح وجوده وعدمه ثم قال أ و ل واجب على من كلف ا ممكنا من ناظر أ ن يعرفا الله والرسل بالصفات مما عليه نصب ا ل آ ي ا ت أ و ل ما يجب على كل مكلف وهو العاقل البالغ في حال كونه متمكنا من النظر أ ي الفكر و ا ل ا ع ت ب ا ر أ ن يعرف الله تعالى بالصفات التي هي الوجود والقدم والبقاء إ ل ى آ خ ر ه ا ا ل آ ت ي ه في قوله يجب لله الوجود والقدم كذا البقاء والغنى المطلق عن إ ل ى آ خ ر ه ا كذلك يجب عليه أ ن يعرف رسل الله بكونهم ن و ص ف ي ه م بالصدق و ا ل أ م ا ن ة و ا ل ت ب ل ي ر ثم قال وكل تكليف لشرط ا ل ع ق ل مع البلوغ بدم أ و حمل أ و بمني أ و ب إ ن ب ا ت الشعر أ و ب ث م ا ن ع ش ر ة حولا ظهر أ ي كل إ ل ز ا م بما فيه ك ل ف ة فشرطه العقل والبلوغ وللبلوغ خمس علامات خ و ج المني و إ ن ب ا ت شعر الوسط الخشن والسن هو ث م ا ن ي ة عشر حولا وقيل خ م س ة عشر والدم والحيض وزاد غيره ر ا ئ ح ة ا ل إ ب ط ي ن وفرق ا ل أ ن ف وغلظ الصوت وخيط ا ل ر ق ب ة ثم قال كتاب أ م القواعد و م ن ط و ت عليه من العقائد أ م القواعد هي شهادتنا لا إ ل ه إ ل ا الله محمد رسول الله ثم قال يجب لله الوجود والقدم كذا البقاء والغمى المطلق عم وخلفه لخلقه بلا م ث ا ل و و ح د ة الذات ورص والفعال و ق د ر ة إ ر ا د ة علم ح ي ا ة سمع كلام باصر ب و ا ج ب ا ن أ ي يجب لله تعالى وجوبا عقليا مختصا به أ ن يتصف بهذه الصفات الثلاث عشره وهي الوجود إ ل ى اخره فوجوده تعالى من ذاته المقدسه بدون موجد فلم يسبقه عدم ولا يمكن ان يلحقه العدم ومعنى كونه قديما انه لا اول لوجوده و الخالق لا يكون إ ل ا قديما ً لا ب ت د ا ء لوجوده و كما أ ن ه تعالى قديم كذلك جميع صفاته ق د ي م ة لا أ و ل لوجودها و معنى كونه سبحانه و تعالى باقيا ً أ ن ه لا آ خ ر ي ة لوجوده أ ي لا يلحقه الجناء و معنى كونه سبحانه و تعالى غنيا ً أ ن ه قائم بنفسه لا ي س ت ق ر إ ل ى مكان يقوم فيه أ و محل يحل فيه أ و مخصص يخصصه أ و موجد يوجده ومعنى كونه تعالى مخالفا للحوادث أ ن ه لا يماثل أ ح د ا من مخلوقاته في وصف من اوصافها كذلك المخلوقات لا تشاركه سبحانه في ص ف ة من صفاته قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ومعنى كونه تعالى واحدا أ ن ه واحد في ذاته وصفاته و أ ف ع ا ل ه أ ي لا تتعدى ذاته ولا تتعدد صفاته ولا تتعدد أ ف ع ا ل ه ومعنى كونه تعالى قادرا أ ن قدرته ت ا م ة ك ا م ل ة يخلق ويرزق ويحيي ويميت يمنح ويمنع يضر وينفع يخفض ويرفع لا يعجزه شيء يريده سبحانه وتعالى ومعنى كونه مريدا أ ن ه تعالى ليس مكرها مقهورا في شيء بل إ ذ ا أ ر ا د سبحانه شيئا أ و ج د ه على حسب إ ر ا د ت ه وبمقتضى علمه وحكمه في الوقت الذي أ ر ا د ه وعلى الوجه الذي اختاره لا راد ل إ ر ا د ت ه ولا صاد ومعنى ل ل ا صاد ش ي ئ ت ه و م كونه ت عالما ى ع ا ل أ ن ه سبحانه يعلم كل شيء لا يعزب عن علمه مثقال ذ ر ة في ا ل أ ر ض ولا في السماء ومعنى كونه سبحانه حيا أ ن ه تعالى موصوف ب ا ل ح ي ا ة التي تصح له أ ن يتصف بجميع صفات الكمال ومعنى كونه سبحانه سميعا وبصيرا أنه تنكشف لان ه ل م م س و الجوارح و ا ا ر لأن ل من صفات الحوادث وقد عرفت أ ن الخالق لا يتصف بشيء من صفات الحوادث ومعنى كونه تعالى متكلما أ ن كلامه سبحانه ليس بحرف ولا صوت منزه عن التقدم و ا ل ت أ خ ر و ا ل إ ع ر ا ب والبناء والسكوت النفسي و ا ل آ ف ا ت الباطنه ثم قال ويستحيل ضد هذه ا ل س ف ا ت ا ل ع د م الحدوث ذ ا ل ح ا د ث ا ت ك ذ ل ف ن ا و ا ل ا س ت ق ا ر عده و أ يماثل ا و نفي ا ل و ح د ة عجز ك ر ا ه ة وجهل واممات وصامم و ذ ا ك م ن عمن صمات هذه أ ض د ا د الصفات ا ل م ت ق د م ة و ا ل أ ض د ا د ث ل ا ث ة عشر ا ل أ و ل ضد ا ل أ و ل والثاني ضد الثاني وهكذا على الترتيب المتقدم في الواجبات فضد الوجود العدم وضد القدم الحدود وهكذا ثم قال يجوز في حقه فعل الممكنات ب أ س ر ه ا وتركها في العادمات فالذي يجب على المكلف معرفته أ ن يعلم أ ن الحق سبحانه لا يجب عليه فعل شيء أ و تركه بل يفعل منه ما أ ر ا د ويترك ما أ ر ا د وذلك كالثواب والعقاب والخلق والرزق و ا ل إ ح ي ا ء و ا ل إ م ا ت ة وبعثه الرسل ع ل ي ه ا ل ص ل ا ة والسلام فله سبحانه أ ن يعذب الطائع ويرحم العاصي وبالعكس ثم قال وجوده له دليل قاطع ح ا ج ة كل محدث للصانع لو حادثت لنفسها ا ل أ ك و ا ن لجتا مع التساوي والرجحان وذا محال وحدوث العالم من ح ا د ث ا ل أ ع ر ا ب معتلزم ي هذا شروع منه في براهين ما تقدم وهذه البراهين لا تتعين معرفتها على ع ا م ة ا ل أ م ة كما قال بذلك ا ل أ ئ م ة بل مجرد التصديق بمضمون لا إ ل ه إ ل ا الله محمد رسول الله و ا ل إ ق ر ا ر بها يكفي فبرهان الوجود هو افتقار العالم أ ي جميع المخلوقات ب أ س ر ه ا إ ل ى الصانع الذي يصنعها ويوجدها وهو الله سبحانه وتعالى إ ذ لو حدثت المخلوقات بنفسها وبدون موجد لاجتمع التساوي الرجحان واجتماعهما محال ل أ ن المخلوقات يصح وجودها ويصح عدمها على السواء فلو حدثت بنفسها ولم تفتقر إ ل ى محدث لزم ان يكون وجودها الذي قدر مساواته لعدمها راجحا بلا سبب على عدمها وهذا لا يعقل ثم حدوث العالم الذي هو كل المخلوقات مستفاد من حدوث ا ل أ ع ر ا ض ا ل ل ا ز م ة لها ك ا ل ح ر ك ة والسكون ثم قال لو لم يك ن ل ق د م وصفه لزم حدوثه دور تسلسل حكم لو لم يكن ا ل حق سبحانه وتعالى قديما لكان حادثا ولو كان حادثا لاحتاج إ ل ى محدث وهكذا وهو محال في حقه سبحانه ثم قال لو أ م ك ن الفناء لن تفلقدم لو مات لا ل خ ل ق حدوثه ح س م لو أ م ك ن أ ن يلحق ا ل ث ن ا ء الحق تعالى لانتفى عنه القدم وهو محال لا يتصور في العقل وجوده وكذلك لو لم يتصف تعالى بالمخالفه للحوادث ب أ ن مات لشيئا منها لوجب له تعالى الحدوث كذلك الشيء ثم قال لو لم يجب وصف الغنى له افتقر لو لم يكن بواحد لما قدر لو لم يجب للحق تعالى أ ن يتصف بالغنى عن المحل والمخصص للازم أ ن ي ت ق ر إ ل ي ه م ا وهو محال وكذلك أ ن ه تعالى لو لم يكن واحدا في ذاته وصفاته و أ ف ع ا ل ه لما قدر على إ ي ج ا د شيء من المخلوقات والفرض أ ن ه تعالى هو الذي أ و ج د جميع المخلوقات ثم قال لو لم يكن حيا مريدا عالما وقادرا لما ر أ ي ت عالما لو لم يكن الحق تعالى موصوفا ب ا ل ح ي ا ة و ا ل إ ر ا د ة والعلم و ا ل ق د ر ة لكان عاجزا فلا يوجد شيئا من هذه العوالم أ ي المخلوقات والحاله ان المخلوقات م و ج و د ة فهو تعالى غير عاجز ثم قال والتالي في الست القضايا باطن قطعا مقدم إ ذ ا مماثل القضايا هي قول ناظم لو لم يكن كذا من قوله لو لم يكن كذا إ ل ى هنا وهو معنى قوله في الست والتالي هو قوله لكان كذا وهو باطن في كل ق ض ي ة ثم قال والسمع والبصر والكلام بالنقل مع كماله ترام فاتصاف الحق تعالى بصفات السمع والبصر والكلام ثابت بالكتاب و ا ل س ن ة و إ ج م ا ع العلماء على ذلك وثابت بالعقل أ ي ض ا ثم قال لو استحال ممكن أ و واجبا قلب الحقائق لزوما أ و ج ب ا الحق تعالى لو وجب عليه شيء من الممكنات لانقلب الممكن إ ل ى ح ق ي ق ة الواجب الذي لا يصح في العقد إ ل ا وجوده أ و استحال عليه شيء من الممكنات لانقلبت ح ق ي ق ة الممكن إ ل ى ح ق ي ق ة المستحيل الذي لا يصح في العقل إ ل ا عدمه وذلك لا يعقل ثم قال الواجب في حق الرسل الكرام عليهم ا ل ص ل ا ة والسلام يجب للرسل الكرام الصدق أ م ا ن ة تبليغهم يحق الواجب في حق الرسل عليهم ا ل ص ل ا ة والسلام ث ل ا ث ة أ ش ي ا ء أ و ل ا ه ا الصدق في د ع و ة الرساله وفي ا ل أ ح ك ا م التي يبلغونها عن الله تعالى ثانيها ا ل أ م ا ن ة وهي ا ل ع ص م ة والحفظ والمتصف بها تمنعه من ارتكاب الفجور ثالثها التبليغ أ ي م ا أ م ر بتبليغه للخلق ثم قالوا ح ا ل الكذب والمنهي كعادم التبليغ يا ذكي المستحيل في حق الرسل ع ل ي ه ا ل ص ل ا ة والسلام ث ل ا ث ة أ ش ي ا ء وهي الكذب و ا ل خ ي ا ن ة والكتمان ثم قال يجوز في حقهم كل عرض ليس مؤديا لنقص كالمرض الجائز في حق الرسل عليهم ا ل ص ل ا ة والسلام ا ل أ ع ر ا ض ا ل ب ش ر ي ة التي لا تؤدي إ ل ى نقص في مراتبهم ا ل ع ل ي ة ك ا ل أ ك ل والشرب والنكاح والنوم لكن عيونهم لا بقلوبهم وكالجماع اتيارا وتشريعا اكتيارا الخفيف بقلوبهم وكالمرض وإذاية الخلق لهم للأمة لا الخلق ثم قال لو لم يكونوا صادقين لا لزم أ ن يكذب ا ل إ ل ه في تصديقهم إ ذ معجزاتهم كقوله وذر صدق هذا العبد في كل خبر لو لم تتصف الرسل عليهم ا ل ص ل ا ة والسلام بالصدق فيما أ خ ب ر و ا به للزم كذب ا ل إ ل ه في خبره وتصديقه إ ي ا ه م حيث صدقهم ب إ ظ ه ا ر المعجزات عن أ ي د ي ه م ل أ ن ا ل م ع ج ز ة تنزل م ن ز ل ة قوله تعالى صدق هذا العبد في كل ما أ خ ب ر به عني لكان للكذب في خبره وتصديقه لهم تعالى عن ذلك محال ثم قال لو انتفى التبليغ أ و خانوا ح أ م ن يقلب المنهي ط ا ع ة لهم لو انتفى عن الرسل عليهم ا ل ص ل ا ة والسلام الاتصاف بالتبليغ بحيث كتموا ما أ م ر و ا بتبليغه أ و انتفى عنهم وصف ا ل أ م ا ن ه ب أ ن خانوا فوقع منهم منهي عنه من محرم أ و مكروه فصار ذلك الكتمان أ و المنهي عنه ط ا ع ة في حقهم فنكون نحن م أ م و ر ي ن بمثل ذلك وذلك ملعون فاعله ثم قال جواز ا ل أ ع ر ا ض عليهم حجته و ق و ه هذهم ت س ل م حكمته جواز ا ل أ ع ر ا ض ا ل ب ش ر ي ة على الرسل عليهم ا ل ص ل ا ة والسلام ووقوعها بهم حاصل ب ا ل م ش ا ه د ة ل أ ج ل ا ل ت أ س ي والتسلي في جميع الملمات ثم قال وقول لا إ ل ه إ ل ا الله محمد ا ر س ا له ا ل إ ل ه يجمع كل هذه المعاني كانت لذا ع ل ا م ة الايمان والمعنى أ ن جميع العقائد ا ل م ت ق د م ة م ن د ر ج ة في قولنا لا إ ل ه إ ل ا الله محمد رسول الله وبيان ذلك أ ن تقول في معنى قولنا لا إ ل ه إ ل ا الله لا مستغن عن كل ما سواه ومفتقرا اليه كل ما عداه الا الله ي د خ ل تحت الاستغناء ث م ا ن ي ة وعشرون ع ق ي د ة وهي الوجود والقدم والبقاء والقيام بالنفس و ا ل م خ ا ل ف ة للحوادث والسمع والبصر والكلام وكونه سميعا وبصيرا ومتكلما والتنزه عن ا ل أ ع ر ا ض وعدم وجوه فعل شيء عليه أ و تركه ونفي كون الشيء مؤثرا ب ق و ة لا أ ض د ا د ذلك ويدخل تحت الافتقار اثنان وعشرون ع ق ي د ة وهي ا ل و ح د ا ن ي ة و ا ل ق د ر ة و ا ل إ ر ا د ة والعلم و ا ل ح ي ا ة وكونه قادرا ومريدا وعالما وحيا وعدم ت أ ث ي ر شيء من الكائنات في أ ث ر ما بطبعه وحدوث العالم ب أ س ر ه و أ ض د ا د ما ذكر الجمع خمسون ع ق ي د ة واما قولنا محمد رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم فيدخل فيه ا ل إ ي م ا ن ب س ا ئ ر ا ل أ ن ب ي ا ء والرسل و ا ل م ل ا ئ ك ة والكتب ا ل س م ا و ي ة واليوم ا ل آ خ ر ووجوه الصدق و ا ل أ م ا ن ة والتبليغ وجواز ا ل أ ع ر ا ض ا ل ب ش ر ي ة عليهم و أ ض د ا د ه ا و إ ذ ا أ ض ف ت ه ا لما قبلها يكون س ت ة وستين ع ق ي د ة ثم قال وهي أ ف ض ل وجوه الذكر فاشغل بها العمره تفز ب ا ل ذ ك ر ا ل ك ل م ة ا ل م ش ر ف ة التي هي قولنا لا إ ل ه إ ل ا الله محمد رسول الله أ ف ض ل ما يذكره الذاكرون فعلى العاقل أ ن يشغل بها عمره ويعمر بذكرها أ و ق ا ت ه كي يفوز ب ا ل ذ خ ي ر ة ا ل ع ظ ي م ة التي هي ا ل س ع ا د ة ا ل أ ب د ي ة والفوز بما فاز به أ ه ل ا ل ق ص و ص ي ة والمزيه ثم قال فصل و ط ا ع ة الجوارح الجميع قولا وفعلا هو ا ل إ س ل ا م الرفيع فصل و ط ا ع ة الجوارح الجميع قولا وفعلا هو ا ل إ س ل ا م الرفيع ا ل إ س ل ا م الكامل والمعتبر في ا ل ش ر ي ع ة ا ل م ح م د ي ة هو ا ل ق ي ا د جميع الجوارح في ا ل أ ق و ا ل و ا ل أ ف ع ا ل لامتثال ا ل م أ م و ر ا ت واجتناب المنهيات ثم ق ا ل قواعد ا ل إ س ل ا م خمس واجبات وهي الشهادتان شرط الباقيات ثم ا ل ص ل ا ة و ا ل ز ك ا ة في القطاع والصوم والحج على من استطاع قواعد ا ل إ س ل ا م أ ص و ل ه التي بني عليها خمس كل واحد من تلك الخمس واجب بالكتاب و ب ا ل س ن ة و ب إ ج م ا ع و أ ع ظ م ه ا الشهادتان وهي قولنا لا إ ل ه إ ل ا الله محمد رسول الله إ ذ هي شرط في ص ح ة ب ق ي ة القواعد ا ل أ ر ب ع ثم قال ا ل إ ي م ا ن جزم ب ا ل إ ل ه والكتب والرسل و ا ل أ م ل ا ك مع بعث طرد وقادر كذا صراط ميزان حوض النبي ج ن ة ونيران المراد ب ا ل إ ي م ا ن تصديق نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه و آ ل ه وسلم بالقلب و ا ل إ ق ر ا ر باللسان فيما علم مجيئه ب ا ل ض ر و ر ة من عند الحق تبارك وتعالى ولو إ ج م ا ل ا فيما لم يعلم تفصيله وعلى التفصيل ب أ ن نؤمن بوجود مولانا سبحانه و أ ن ه متصف بما يليق به من صفات الكمال والجلال ونصدق ب أ ن كل ما في الكتب المنزله حق وصدق و أ ن ه ا د ا ل ة على كلام الله ونصدق ب أ ن الله تعالى أ ر س ل رسلا إ ل ى الخلق لهدايتهم وتكميل معاشهم الحسي والمعنوي فنصدق ب أ ن أ ف ض ل ه م و أ ش ر ف ه م وخاتمهم الذي لا نبي بعده هو نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه و آ ل ه وسلم ونصدق ب أ ن لله عبادا مكرمين يعرفون ب ا ل م ل ا ئ ك ة لا يعصون الله ما أ م ر ه م ويفعلون ما يؤمرون و أ ن ه م الوسائط بينه وبين خلقه ونصدق ب أ ن البعث الذي هو الخروج من الكبور سيقع ولا بد ونصدق ب أ ن ما قدره الله لا بد أ ن يقع وما لم يقدره لم يكن ونصدق ب أ ن الصراط حق وهو ق ن ط ر ة م م د و د ة على ظهر جهنم أ ر ق من الشعره و أ ح د من السيف ونصدق ب أ ن ا ل أ ع م ا ل ستوزن بميزان يوم ا ل ق ي ا م ة ولا بد ونصدق بوجود حوض النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم يوم ا ل ق ي ا م ة وهو نهر ترده أ م ت ه ماؤه أ ش د بياضا من اللبن و أ ح ل ى من العسل ونصدق بوجود ا ل ج ن ة والنار وكل منهما له أ ه ل أ ج ا ر ن ا الله من النار بجاه نبيه المختار ثم قال و َ أ َ م َ ا ا ل ْ إ ِ ح ْ س َ ا ن ُ فقال َََ من َْ دراه َََ ن ْ ت َ ع ْ م ُ د َ الله كانك ت ر َ ان لم تكن تراه َ انه يراك والدين ذي الثلاثه قل اقوى عراك الاحسان هو الاخلاص في العباده والخشوع فيها وفراغ البال من الشواغل ا ل د ن ي و ي ة حال التلبس بها ومعنى قوله من دراه علمه وهو نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه و آ ل ه وسلم ومعنى قوله أ ن تعبد الله ك أ ن ك تراه هو أ ن يغلب عليك شهود الحق بقلبك حتى ك أ ن ك تراه بعينك ومعنى قوله إ ن لم تكن تراه ف إ ن ه يراك أ ن تستحضر أ ن الحق سبحانه مطلع عليك يرى كل ما تعمل ومعنى قوله والدين ذي الثلاث أ ن الدين هو مجموع هذه ا ل أ ش ي ا ء ا ل ث ل ا ث ة التي هي ا ل إ س ل ا م و ا ل إ ي م ا ن و ا ل إ ح س ا ن فمن لم يتخذ بها كلها ف إ ي م ا ن ه ناقص ثم قال م ق د م ة من ا ل أ ص و ل م ع ي ن ة في فروعها على الوصول أ ي هذه ا ل م ق د م ة من أ ص و ل الفقه و م ع ي ن ة للطالب على التوصل إ ل ى م ع ر ف ة أ ح ك ا م الفروع ا ل و ا ج ب ة و ا ل م ح ر م ة و ا ل م ك ر و ه ة و ا ل م ن د و ب ة و ا ل ج ا ئ ز ة ثم قال الحكم في الشرع خطاه ربنا المقتضي فعل المكلف ا ف ط ن ا بطالب أ و إ ذ ن أ و بوضع بسبب أ و شرط أ و بمنع المراد بخطابه تعالى كلامه ا ل أ ز ل ي الطالب لفعل المكلف و المتعلق به في العمل أ و ا ل ن ي ة أ و الاعتقاد ثم إ ن طلب الخطاب لفعل المكلف و تعلقه به إ م ا أ ن يكون بطلب أ و إ ذ ن من غير وضع على ذلك ويسمى خطاب التكليف وذاك ك ا ل ص ل ا ة و ا ج ب ة أ و م ن د و ب ة و ا ل ز ك ا ة والصدق وكذا ا ل أ ط ع م ة و ا ل أ ش ر ب ه و إ م ا أ ن يكون بوضع أ ي بنصب ا م ا ر ة سبب أ و شرط أ و مانع على ما ذكر في الطلب و ا ل إ ذ ن ويسمى خطاب الوضع ثم اعلم أ ن السبب هو الذي يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم لذاته وذلك ك ا ل ذ ك ا ه في الحيوان ا ل م أ ك و ل اللحم ف إ ن ه لزم من وجود ا ل ذ ك ا ه حليته ومن عدمها عدم حليته وكالزوال لوجوب ص ل ا ة الظهر وهكذا و ا ل ش ر ق هو الذي لزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته ك ا ل ط ه ا ر ة ل ص ح ة ا ل ص ل ا ة ف إ ن ه يلزم من عدم ص ح ة ا ل ط ه ا ر ة عدم ص ح ة ا ل ص ل ا ة ولا يلزم من ا ل ط ه ا ر ة وجود ا ل ص ل ا ة ولا عدمها والمانع هو الذي يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته وذلك كالحيض لوجوب ا ل ص ل ا ة ف إ ن ه يلزم وجود الحيض عدم وجوب ا ل ص ل ا ة ولا يلزم من عدمه وجوب ا ل ص ل ا ة ولا عدم وجوبها ثم قال أ ق س ا م حكم الشرع خ م س ة ترام فرض وندب وكراهه حرام ثم إ ب ا ح ة ت م أ م و ر جزم فرض ودون الجزم من دروس ذو ا ن ه مكروه ومع حتم ن حرام م أ ز و ن وجهه مباح ذا تمام اقسام حكم الشرع خ م س ة وهي الفرض والندب والكراهه والحرام و ا ل إ ب ا ح ة و ا ل م أ م و ر بفعله ان طلبه الشارع طلبا جازما بحيث لم يجوز تركه فهو فرض وذلك ك ا ل إ ي م ا ن بالله ورسله ع ل ي ه ا ل ص ل ا ة والسلام وكقواعد ا ل إ س ل ا م الخمس و إ ن لم يجزم بالامر به ب أ ن طلبه الشارع طلبا غير جازم بحيث جوز تركه فهو م ن ج و ب وذلك ك ص ل ا ة الفجر وغيرها والمنهي عن فعله و الذي طلب الشارع تركه ف إ ن كان النهي من غير تحطيم بحيث لم يجوز الشارع فعله فهو حرام وذلك كشرب ا ل ق م ر وغيره و ا ل م أ ذ و ن في فعله وتركه على السواء فهو مباح ثم قال و ا ل ف ر ض قسمان ك ف ا ي ة وعين ويشمل المندوب س ن ة ب ذ ي ن ا ل ف ر ض س ل ض ا ن فرض عين على كل مكلف كالصلوات الخمس وغيرها وفرض كفايه وهذا الذي إ ذ ا قام به البعض سقط عن الباقين وذلك كالقيام ب ا ل ش ر ي ع ة والفتوى والدفع عن المسلمين والقضاء و ا ل ش ه ا د ة والامامه و ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر و ا ل ص ن ا ع ة ا ل م ه م ة وهي ا ل ف ر ف المتداوله بين الناس وكرد السلام و إ ن ق ا ذ الغريق وتجهيز الميت وفك ا ل أ س ي ر و أ م ث ا ل ذلك و ا ل س ن ة كذلك ع ي ن ي ة و ك ف ا ئ ي ة ف ا ل س ن ة ا ل ع ي ن ي ة كالوتر ونحوه و ا ل ك ف ا ئ ي ة ك ا ل آ ذ ا ن و ا ل إ ق ا م ة وسلام واحد من ا ل ج م ا ع ة والمنجوب يشملها ويصدق عليها بقسميها ثم قال كتاب ا ل ط ه ا ر ة بصل و ت ح ص ن ا ل ط ه ا ر ة بنا من التغير بشيء سالما إ ذ ا تغير بنجس طورحا أ و طاهر ل ع ا د ة قد صالحا إ ل ا إ ذ ا لزينه في الغالب كمغره س م ط ل ق كالذائب ينقسم الماء إ ل ى قسمين مخلوط وغير مخلوط فالماء غير المخلوط بشيء من ا ل أ ش ي ا ء هو الطهور الذي يستعمل في العبادات والعادات والمخلوط إ ن كان مختلطا بنجس وتغير به لونه أ و طعمه أ و ريحه فهو نجس لا يستعمل في العبادات والعادات و إ ن لم يتغير به ب أ ن كان الماء قليلا و ا ل ن ج ا س ة قليلا كره استعماله مع وجود غيره و إ ن اختلط بطاهر وتغير به أ ح د أ و ص ا ف ه ا ل ث ل ا ث ة و أ م ك ن الاحتراز منه كاللبن ف إ ن ه يستعمل في العادات فقط كالطبخ وغيره و إ ن كان مما لا يمكن الاحتراز منه كالمتغير ب ا ل م غ ر ة وهي الطين ا ل أ ح م ر ف إ ن ه لا يضر ويستعمل في العبادات والعادات ثم قال رائغ الوضوء السبع غ ص ل فرائض الوضوء سبع الوهي بلك و ث و ر ن ي ة في بدئه ولينوي ا رفع حادث أ و م ف ت ر ض أ و ا س ت ب ا ح ة لممنوع ع ر ض وغسل وجه غسله اليدين ومسح ر أ س غسله الرجلين والفرد عم مجمع ا ل أ ذ ن ي ن و المرفقين عم و الكعبين خلل ا أ ص ا ب ع اليدين و شعر وجه إ ذ ا من تحته الجلد ظهر فرائض ا ل و ض و ر سبع أ و ل ا ه ا الدلك و لو بعد صب الماء ثانيها ا ل م و ا ل ا ت المعبر عنها ب ا ل ث و ر إ ن ذكر و قدر ثالثها ا ل ن ي ة ا ل ج ا ز م ة عند أ و ل مفعول أ و ا ل س ا ب ق ة عليه بيسير ثم إ ن ه ينوي أ ح د ث ل ا ث ة أ ش ي ا ء إن رفع الحدث عن ا ل أ ع ض ا ء و إ م ا اداء الوضوء الذي هو فرد عليه و إ م ا ا س ت ب ا ح ة مما كان ممنوعا عليه رابعها غسل الوجه طولا وعرضا خامسها غسل اليدين مع المرفقين ويجب تخليل أ ص ا ب ع ه م ا وتحويل الخاتم ا ل م أ ذ و ن فيه سادسها مسح جميع ا ل ر أ س مع شعر الصدغين سابعها غسل الرجلين مع الكعبين ويجب تعهد ما فيها من التكاميش والشقوق ثم قال سنه السبع ت ذ ا غسل اليدين ورد مسح ا ل ر أ س مسح ا ل أ ذ ن ي ن نضماضه استنشاق استنثار ترتيب فرضه و ز ا المختار سنن الوضوء سبع ا ل أ و ل ى غسل اليدين إ ل ى الكوعين قبل إ د خ ا ل ه م ا في ا ل إ ن ا ء إ ن أ م ك ن ا ل إ ف ر ا غ و إ ل ا أ د خ ل ه م ا فيه كالماء الكثير والجاري ا ل ث ا ن ي ة رد مسح ا ل ر أ س من منتهى المسح مبدئه ا ل ث ا ل ث ة مسح ا ل أ ذ ن ي ن ظاهرهما وباطنهما مع تجديد الماء لهما ا ل ر ا ب ع ة ا ل م ض م ض ة وهي إ د خ ا ل الماء في ا ل ث م وخبخضته من شدق إ ل ى شدق ا ل خ ا م س ة و ا ل ث ا ل ث ة الاستنشاق والاستنثار يجعل ا ل س ب ا ب ة و ا ل إ ب ه ا م من اليد اليسرى على أ ن ف ه ا ل س ا ب ع ة ترتيب الفرائض فلو نكس ناسيا أ ع ا د المنكس وحده إ ن بعد الزمان و إ ل ا أ ع ا د و أ ع ا د ما بعده ثم قال واحد عشر الفضائل أ ت ت ت س م ي ة وبقعه ق طاهرت تقليل ماء وتيامن ا ل إ ن ا ث والشفع و ا ل ت س ل ي ت في مغسولنا بدء ا ل م ي ا م ي سواك وندم ترتيب مسنونه أ و مع ما يجل وبدء مسح ا ل ر أ س من مقدمه تقليله اصابعا بقادمه فضائل الوضوء اي مستحباته ا ح د عشره ا ل ف ض ي ل ة ا ل أ و ل ى ا ل ت س م ي ة وهي أ ن يقول أ و ل وضوء بسم الله الرحمن الرحيم ا ل ث ا ن ي ة أ ن يتوضا بموضع طاهر ا ل ث ا ل ث ة أ ن يقلل الماء من غير تحديد ا ل ر ا ب ع ة أ ن يجعل ا ل إ ن ا ء الذي فيه الماء عن يمينه بخلاف ما إ ذ ا كان أ ع س ر ا ل خ ا م س ة غ س ل ة ا ل ث ا ن ي ة و ا ل ث ا ل ث ة بمعنى أ ن تكر المغسول ثلاثا مستحب ا ل س ا د س ة البداءه بالميامل من قبل المياسر ا ل س ا ب ع ة السواك بعود ا ل أ ر ا ك و إ ن لم يجت ب ا ل أ ص و ى ا ل س ا م ي ة ترتيب السنن م ا بينها فيقدم غسل اليدين على ا ل م ر ض ه و ا ل م ض م ض ة على الاستنشاق التاسعه ترتيب السنن مع الواجبات فيقدم غسل اليدين والمضمضه على الاستنشاق و ا ل ا ت ن ث ا ر على الوجه ويقدم مسح ا ل أ ذ ن ي ن على غسل الرجلين ويؤخرها عن مسح ا ل ع ا ش ر أ ن ي ب د أ في مسح ر ه من مقدمه ا ل ح ا د ي ة ع ش ر ة تخليل أ ص ا ب ع الرجلين ثم قال وكورها الزيد على ا ل ف ر د لدى وفي الغسل على ما حددت تكره ا ل ز ي ا د ة على ما ف ر ض ه وقدره في ه الشارع ا ل ل ه علي ه و آ ل ه وسلم وهو ا ل م ش ه و ر د ا ل ر أ س و ا ل م ر ة ا ل و ا ح د ة في مسح ا ل أ ذ ن ي ن وتكره أ ي ض ا ا ل ز ي ا د ة على القدر الذي حدد ش ا ر ع في الغسل وهو ا ل ث ل ا ث في اليدين واللين أ و تمنع ثم قال و ع ج ز الفور بنا ما لم يطل بيرجعض في زمان معتدل ذاكر به بطول يفعله فقط و س ل بالموالي ك م ل تقدم أ ن الفور والموالاه من فرائض الوضوء و أ ن ا ل م س و د هو ج و د ه عند الذكر و ا ل ق د ر ة وصدقه مع العجز والنسيان و أ خ ب ر هنا ان من اخل به عاجزا كمن اخذ من الماء ماء فيه فاريق له في اثناء وضوئه ثم وجد ماء اخر لكمال طهارته ف إ ن لم يجده بعد طور من اراقه مائه بطل ما فعل من وضوئه وابتدا من اوله وان وجد ماء باسر اراقه مائه الاول فانه يعتد ما فعل ويكمل وضوءه والطول هنا مؤثر بالزمان الذي تجف فيه ا ل أ ع ض ا ء المعتدل في الزمان المعتدل و أ م ا الناس إ ذ ا ل ا ل بعض الوضوء ونسي باقيه ثم تذكر فانه يبني على ما فعل ويكمل ما بقي ويجدد له ا ل ن ي ة وسواء تذكر بالقرب أ و ا ل ط و ل ثم قال إ ن كان صلى ط ل ت ومن ذكر سناته يفعلها لما حضروا من نسي من وضوئه ش ي ء ا فاما أ ن يكون ذلك المنسي فرضا او سنه فان كان فرضا ولم يتذكره الا بعد طول فانه يفعل المنسي فقط ولا يعيد ما بعده وان تذكر بالقرب سيفعله ويعيد ما بعده ف خ ر وضوئه فان لم يتذكر في الوجهين تصلى بطلت صلاته اعادها ابدا لانه صلاها بلا وضوء و إ ن كان ا ل م ن ف ي س ن ف إ ن ه يفعله وحده لما يستقبل ط ل ص و ا ت ولا يعيد ما صلى قبل أ ن يفعله و ل ق ى في ذلك بين الطول والقرب ثم قال نواقض وريح ثالث إذا نذر سكر و إ س ا ء جنون و د ي و لمس وقبت وذاء موجدا لذات عادت كذاء ق و ص د ت الطاف م ر أ ة تمس الذكر والشك في الحدث كفر, كفر تنقسم نواقب الوضوء ا ل س ت ة إ ل ى قسمين أ ح د ا ث واسباب فالحق هو الخارج المعتاد من المخرج المعتاد من ع ل ى س ن ي ل ا ل ع ان د ة والصحة يكون هذا ا ل ب و و ل م ل ج د ي و ا ل ان ي إذا ك ا ن هذا ر ل ذ ة م ت ا ة و أ م ا ا ل س ب ب ف ه و لا ي ن هذا ل ل م س ج د من اجل ان يكون إلى ه ك ا المسجد